بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات يَنَاتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ نَبِ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلذَّانِ لَا يَنكِحُونَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلَّذِينَ يَمْنَعُونَ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 وراء العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضي الله عليكم ورحمته, ورحمته وأن الله الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيه لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 ولولا فضي الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 ولو نافع ل الله عليكم ورحمة الله ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك من يشاء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 إن الذين يرمون المحصنات غافلات مؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجله بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك براءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يئذن لكم وإن قيل لكم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 ويحفظ نفروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلا لبعولتهن أو أذى. أو أباء بعولتهم، أو أبناءه، أو أبناء بعولتهم، أو إخوانه، أو بني إخوانه، أو بني أخواته.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 ودوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايا منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله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 I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 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين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 بالغدو والآصال رجال رجال اللات إِلَّهِمْ تجارتُوا ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 وََّذينَ كَفَ أَعْمَالُ كَسَرَابٍِ بِقِيًا يَحْسَبُهُ الظَّن آنمَا حتىَ إِذَا جَ لَمْ يَجدِد شَيئ فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وَرَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَرَها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ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 وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 وإلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق من معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أمر أم يخافون أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهدا إيمانين بل إن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعت معرفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل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 لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروه عجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آل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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَانُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متذرجات بزينة وأن يستعففن خير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 أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو مالكتم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناح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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة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 ما عملوا والله بكل شيء عليم